الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى وَأَجَلٌ مُسَمًى عِندَهُ ۖ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتون يبَأَ مَكَانُ بِي يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ كناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا رَيْبٌ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمِيعُ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 قل أي شيء أكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم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 قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون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 وَمَنْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وجعلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا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 أنفسهم وما يشعرون ولو وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات رب ونكون من المؤمنين بل بذا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولن ردوا لعادوا لما عنه وإن لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم السلام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 ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن تطعت أَن تبتغي نفقا في الْأَرْضِ أو سلما في السماء فتأتيهم بِآيَةٍ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 والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيَةٌ من ربه قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَن مِنَ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 من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم ساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 ولقد أرسلنا إلى أمة من قبلك فأخذناهم بالبأس والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان مَا كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته حتى فَإِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغته أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 كلّا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن لا تتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى وَالْبَصِيرُ والبصير تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَيِّ يُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل من سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتس بِـنَ سَبِيلِ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنَ للف اذا وما انا من المهتدين قل انني على بينه من ربي وكذبت به ما عندي ما تسع الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو ان عندي ما تستعدلون به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 بَطِينٍ فِي غُلَمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى فَقُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى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 ويرسل عليكم حفرة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم رد إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْفَتْحُ وَهُوَ الْأَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ أرجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 لا يخوض في حديث غيره وان ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين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 تخذو دينهم لعبوا له وغرضهم الحياة الدنيا، وذكر به أنت بسلا سُبْمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدَدِ الَّا يُخَذَّ مِنْهَا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 قل أنا دعوم دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كل الذي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 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْ اللَّيْلُ رَآكَ كَبَنًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ وَنَذِيرِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازغة قَالَ هَذَا رَبِّي هذا أكبر فَلَمَّا أفلت قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ علما عَلِيمٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْ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 وتلك حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ على قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ من نَشَاءُ إِنَّ ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيْيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ قُلْ أَسَنُكُم عَلَيْهِ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 119. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله مذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصد لَقُلْنَى <الذي> بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُذْرَى وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ فَضَّلَ تَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَو قَالُوا أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ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 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَتْ بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُ مُرُ اللَّهِ فأنا تُؤْفَكُونَ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها كنوان دانية ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أسمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم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 بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن ما تَنْعَمَلُونَ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ يُرْجِعُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْلِكَ إذَّتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْ وَلَمَرَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُويَانِهِمْ يَعْمَهُ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 أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 وَثَمَّ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقٌ وَعَدْلٌ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّامِعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِتَّبِعُوا نَوائِيَ اللَّهِ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّهُ بِكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِي فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْرِينَ أكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْرِينَ قلوا مما لم يذكره الله عليه وانه لفسق وان الشياطين لا يروحون الى اوليائهم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْمِنَ 129. وإذا مثل ما أوتي رسل الله الله أَعْلَمُ الله 110. الله Silumbledore what the Lord will be expressionally Sound and traditionally And there will be criticism Built ليه يشرح صدره للإسلام، وما يرد أي ضل له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم لهم داع السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحيى تُرْجُمُ جَميعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبِّ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 يَكُمُ رُسُلٌ مِّنكُم يَقُصُّونَ عَلَيْكُم آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُم لِّقَاءَ يَوْمِكُم خَذَا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القراب بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتِبْكُمْ تَخْلِفُ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قُم مِّنْ انما توعدون لا ات وما انت بمعجزين قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم لي عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ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 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحره على أزوادنا ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ روشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا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 تملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ الثَّنِيِّنِ وَمِنَ الْبَقَرِ الثَّنِيِّنِ قُلْ أَنَّ لَكَ رَيْحَانَ مِّنَ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصّم الله بهذا فمن أظلم من تَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْعَالِمِينَ ما أُوحِيَ إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة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 فَمَا نُنظِّرُ غَيْرَ باه وَلَا عَاثٍ فَإِنَّ رَبَّكَ رَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَنَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفر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 كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هٰذَا كُبَرَ سَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ كُنْتَ لا تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون رجة البالغة فلو شاء لأداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَسْتَبِعْهُمْ وَالَّذِينَ الذين كذبوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يؤمنون وَهُمْ بِرَبِّهِمْ برب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 اقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ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 وَلَا تَتَّبِعُوا الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى وَرَحْمَةً لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه تقول الدكتور ترحمون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 أَو تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا هَادِمِيهِ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ بكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سَنُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ لَعْنَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَعَذَابًا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُ كَانَ يُظْلَمُ فِيهِمْ ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسك سَنِيمَانُ هَلْ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانٍ خَيْرٌ قُلِ اتَّخِذُوا إِنَّا مُنْتَخِذُونَ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 بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسرعة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يغلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط اتقي من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعض وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَأُوْقَبَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَأُوْقَبَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ الَّلِي يَبْلُو وَكُمْ إِنَّ ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لغفور رحيم